على اساس ان انتم صدعين قلت ما بيتكلم وعوض راسكم زياده على اساس ان الصداع ممكن يسبب الم حاد بالراس ينتج عنا سلوك غير متوقع قلت ما بأحد يقطع علي كلمه ويقول لي بسك هذرة على الراديو وبسببت الصداع اللي قاعد يحوشه أكثر أسباب الصداع اللي قاعد أقرأ عنها قبل شوي من خلال العديد من الدراسات أثبتوا بأن أسبابها نفسية نفسية ثم نفسية حاول كثر ما تقدر أن أنت تتجنب هذه الأشياء خيب تسمن للدنيا لا تخلي الدنيا هي اللي تخليك معبس ومضايق ومالك على قولاتهم حل لا بالعكس هونها اخذها بسهالة تراهي جدا أسهل من جري بس دا من نحن فيها وقاعد تكلم عن الصداع فخلوني أقول لكم شنو هو أكبر مسبب للصداع بوجهة نظري هو أنت اي نعم أنت إذا عطيت قدامك قدر أكبر من قدرة إذا حسست بأن وجوده يعني راحت بال وغيابه يعني توتر وضيقه ألم. إذا حسست بأن أنت يا فلان سبب راحتي وأنت يا فلان نقطة ضعفة البعض يستحق يحس هذا الاحساس وكم كبير من الناس ما يستحقون هذا الشيء لو ايش ما كان لانهم يلعبون على هالوتر ويحاولون يحسسونك كثر ما يقدرون بأن احنا مسيطرين عليك احنا نلعب بنفسيتك احنا نخليك تبتسم متى ما نبي ونخليك تمد البوز متى ما نبي ونخليك تضحك وتسولف ونخليك تعصب ونمسكك ونقول انت اصلا شدي لا حبيبي انا اصلا مو شدي انا أصلاً انسان أعرف أسيطر على عواطفي ومشاعري وحاسيسي ولكن الصداع اللي سببت لي من كثرة التفكير فيك وبمزاياك وبشخصيتك وبطباعك هو اللي وصلني لهذه المرحلة لا طلع أسوأ ما عندي وجدة من الناس كلها تقول اساسا هذا أنت لا سلامتك وتعيش ولا تحج ما ما بي, ما بي ما بي أنا أبالغ بالكلام هذا كله علشان أثبث لك بس أن أنت إنسان ما عندك صداع إذا قبل كنت أنت اساسا سبب صداعي فأنت خلاص من كثرة التفكير فيك ومن كثرة الصداع اللي طقها الرأس هذا منك قررت اني انا اشيل الصداع ما دعيت امدد واشرب ماي واشرب قهوه وابتعد عن الازعاج وما اتكلم بالتلفون واه لا لا لا أبتعد عنك انت يا مصدر الصداع لا تيجي تسوي لي فيها ترى ازعل واروح وما راح احاكيك واذا واذا واذا وراح ابتعد عن دنيتك بالمره يا اخي ابتعد تدري شلون لان اكتشفت بان قربك صداع وبعدك ابداع حسيت بالإبداع في هذه الدنيا لما أنت مشيت أول مرة بعدك أثر فيني وقمت أفكر ثاني مرة بعدك أثر فيني وسبب لي صداع ثالث مرة باي مالي خلق حرك من الفراش ونفسيتي لحد حاجيني خامس مرة صارت الكرام ملعودي صار دوري أنا أقول لك بلا صداع بلا عوار راس ولا هم يحزنون شفت الباب أشر أنت الحين على أي باب حتى لو باب سيارتك قل له الباب هذا يوسع جمل توكل على الله دامك أنت سبب صداعي فأنا ما بها الصداع دامك أنت سبب ضيقتي فأنا ما بها الضيقه خشلي بعوار الراس قلنا هالجملة هذي مليون مرة وأتمنى نطبقها لولي ثانية وحدة ونقول حق سبب الصداع هذا كول تكون أنت سبب صداعي للأسف هذا كول إذا قلت بتخليني ما عاد اهتم في الاول انا قلبي ترى اتحول هذا كول اذا كنت بتخليني تبين دمعك بعيني ما عاد يهمني لبعادك ما عاد اهتم في الاول انا قلبي ترى اتحول